كيف تفهم الإسلام فهماً صحيحاً؟ أريد أن أسألك عن الإسلام هل يضايقك ذلك؟ يسعدني ذلك وأرحب بأسئلتك هل كان نبيكم محمد أمياً لا يقرأ ولا يكتب؟ نعم هذا صحيح كان نبينا أمياً إذا كيف أتى بهذه الحقائق العلمية التي لم يكن الناس يعرفونها في زمنه؟ وأثبتها العلم اليوم لم يأتي بتلك الحقائق العلمية من عنده بل هي من عند الله وهذا دليل على أنه رسول سؤال آخر هل الإسلام دين العرب وحدهم؟ الإسلام دين الناس جميعا في كل زمان ومكان انظر إلى المسلمين في كل العالم إنهم شعوب مختلفة في لغاتهم وأعراقهم وألوانهم أنا لا أفهم الإسلام فهماً صحيحاً لأنك تعتمد في معلوماتك وآرائك دائماً على كتاب معادين للإسلام اقرأ لكتاب مسلمين أو محايدين يقولون الحقيقة ومن هؤلاء الكتاب المحايدون؟ إنهم كثيرون ومنهم العالم الفرنسي موريس بوكاي والعالم الأمريكي مايكل هارت والمؤرخ البريطاني توماس أرنولد سأقرأ لهؤلاء الكتاب إذا ستعرف عن الإسلام الشيء الكثير